بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيون يقدم مع تفسير سورة البقرة من قوله تعالى. إن الذين كفروا. اللهم قلنا بذم ولن ننتهي وانا افتار للشاء ولهم عذاب وذلك لفضيله الشيخ ابو عبد الرحمن محمد البسوني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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ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 بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الفاتحة بدأنا في البقرة بفضل الله تعالى وانتهينا من تفسير صفات المتقين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء ووقفنا عند صفات الكافرين تحدث ربنا جل وعلا في بداية هذه السورة الكريمة عن صفات المتقين ثم يتحدث في آيتين عن صفات الكافرين ثم في ثلاث عشرة آية يتحدث عن صفات المنافقين أعاذنا الله وإياكم من الكف والنفاق وأسأل الله أن يجعلنا من المتقين أسأل الله أن يرزقنا جميعاً الهدى والتقى والعفاف والغنى إنه ولي ذلك والقادر عليه بعد أن انتهينا من صفات المتقين نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى مع صفات الكافرين في آيتين يقول تعالى في الآية الأولى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 قال العلماء الكفر يطلق على التغطية والستر الكفر يطلق على التغطية والستر ومنه قول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار هنا هم من الزراع سمي الزارع الذي يضع البزرة ويغطيها سميا كافرا لماذا؟ لغة لأنه يغطي الحب يغطي البزرة لذا سمي كافرا لغة قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته أيضا يقول تعالى أيضا ذكر بعض العلماء أن من معاني الكف كفران النعمة وكفران الإحسان وكفران العشير لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يكفرنا الإحسان أي النساء ويكفرنا العشير أي الزوج لما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن فقال الصحابة أيكفرن بالله فقال عليه الصلاة والسلام لا يكفرن الإحسان ويكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الده ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط عمري ما شفت معك يوم كويس عمرك ما شريت حاجة كويسة أبدا هذه امرأة لم تذق طعم الوفاء التي تنكر جميل الزوج يقول عليه الصلاة والسلام يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشير فقد يأتي الكف ويراد به جحود النعمة جحود الإحسان كما بين عليه الصلاة والسلام وأيضا من معاني القف الكافر من الأرض وهو ما بعد عن الناس ما بعد عن العمران الأماكن النائية يقال كفر كذا كفر الشيخ مثلا الكفور هذه كانت تطلق على الأماكن النائية بعيدة العمران القرى النائية كان يقال كفر كذا كفر كذا كفر كذا يعني قرية كذا قرية كذا فالكافر من الأرض ما بعد عن الناس لا يكاد ينزله ولا يمر به أحد وطبعا من حل بتلك المواضع وبتلك الأماكن فهو من أهل الكفور يقول له انت من كفر فلان يعني من قرية فلان هذه القرية نائية عن العمران فالكفر يطلق كما قلنا على التغطية والستر ولذلك سمي الليل كافرا سمي الليل إيه كافرا و يطلق أيضا أو تطلق كلمة الكف ويراد بها جحود النعمة والإحسان وأيضا الكافر من الأرض ما بعد عن الناس الأماكن التي لا ينزلها إلا القليل من الناس وهي القرى النائية كما قال أهل اللغة يقول تعالى إن الذين كفروا كل هذه المعاني التي ذكرناها معاني لكلمة الكف طب ما معنى الكف هنا في هذه الآية إن الذين كفروا الكفر هنا معناه ضد الإيمان الكفر هنا في الآية معناه ضد الإيمان وهو المعنى الشرعي لكلمة الكف الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا هو الإيمان, الإيمان قول باللسان عمل بالأركان تصديق بالجوارح والجنان طيب ضد الإيمان إيه الكف بعد أن تحدث الله عن صفات المتقين وعن أهل الإيمان في الآيات السابقة يتحدث عن عكس هؤلاء وهم من الكفر. إن الذين كفروا يبقهم الذين لم يؤمنوا بالغيب ولا بالرسالات ولم يؤمنوا بالحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يقيمون الصلاة لا يؤتون الزكاة لا يقنون بالآخرة هم أيضا الذين غطوا الحق وستروه قال تعالى عنهم إن الذين كفروا سواء عليهم يعني يستوي عندهم الإنذار من عدمه يا محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء يستوي عندهم الإنذار من عدمه ركز معايا الكفر هذا وهو معناه شرعا ضد الإيمان يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام كفر إنكار وكفر جهود وكفر عناد وكفر نفاق نسأل الله العافية من جميع أنواع الكفر. يبقى أول حاجة كفر إيه عناد تاني حاجة انكار تلت حاجة جحود ربي حاجة نفاق طيب هذا التقسيم ذكره البغوي رحمه الله تعالى في معالم التنزيل فقال كفر الإنكار هو أن يعرف الله أصلا ولا يعترف به ده إيه إنكار لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بالله طيب الخسم الثاني كفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولكن لا يقر بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود كما قال الله تعالى عنهم عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به إبقى ذا كفره جحود عارف الله تعالى بقلوبهم ولكن لا يقرون بألسنتهم الكفر الثالث كفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به زيمين ككفر أبي طالب لما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا فأبو طالب كان يعترف بقلبه وبلسانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن هذا الدين حق ولكن كفر أبو طالب ومن ثم خفف عنه العذاب كان كافرا ولكن لم يكن داعيا إلى الكف ومن ثم خفف عنه العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية الكفر الرابع وكفر النفاق وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه يقر باللسان يقول لك أنا مؤمن ولكن في نفس الوقت هو إيه من داخله كافر كفر النفاق جميع هذه الأنواع سواء كفر العناد كفر الجحود كفر الإنكار كفر النفاق كلها سواء في أن من لقى الله تعالى بواحد منها لا يغفر له من لقى الله بواحد منها لا يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أن يستوي عندهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يستوي عندهم الإنذار من إيه من عدمه معنى هذه الآية أن الكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة وحقت عليهم كلمة العذاب يستوي عندهم الإنذار من عدمه فهم لا ينتفعون بإنذار ولا بغير إنذار طب ما معنى الإنذار أأنذرتهم أم لم تنذرهم ما معنى الإنذار قال العلماء الإنذار هو الإعلام والإبلاغ الإعلام وإيه والإبلاغ طبعا إذا كان هناك متسع من الوقت يسمى هذا إنذار طيب إن لم يكن هناك متسع في الوقت أشعرت شخصا بشيء وما أعطيته مهلة هذا يسمى إشعار أمه للإنذار ده بيكون في إيه مهلة في متسع من الزمان من الوقت أمه للإشعار ده ما بيكونش في متسع من الوقت قال العلماء فإن لم يتسع زمانه للاحتراز يعني لأخذ الحيطة وأخذ العدة وأخذ الاحتياط إن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إيه كان إيه إشعارا أمان لو في متسع يبقى يسمى يسمي إنذارا قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذه الآية تذكرنا بقوله تعالى في سورة يونس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وتذكرون بقوله تعالى في سورة الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وتذكرنا بقوله تعالى في سورة البقرة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فمعنى الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني معنى الآية لا ننذر الكفار الجواب كلا طب لماذا ننذر الكافرين وربنا جل وعلا يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فما فيش داعب ألي الإنذار مدام أنهم لن ينتفعوا لماذا ننذرهم الجواب أولاً ننزرهم لأن الله أمرنا بإنذارهم فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والمسلمون له تبع في هذا صلى الله عليه وسلم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أيضا قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فننذر هؤلاء لأن الله أمرنا بذلك ثانيا أننا لا نعلم من الذي كتبت له الهداية والسعادة ممن كتبت له الغواية والشقاء هو نعارف من من هؤلاء الكفار كتبت له الشقاوة ممن كتبت له السعادة فلو علمنا من الذي كتبت له السعادة أو لو علمنا من من هؤلاء قد كتبت له الغواية والشقاء لتركنا إنزاره إذ أمرنا الله تعالى بذلك ولكن نحن لا نعلم من كتبت له السعادة ومن سيسلم من هؤلاء ممن كتبت له الغواية فنحن ننذر هؤلاء لأننا لا نعلم من كتبت له السعادة ممن كتبت له الغواية ثالثا أننا ننذرهم رجاء انتفاعنا نحن كما قال الله عز وجل كما قال الواعظون من بني إسرائيل معذرة إلى ربكم معزرة إلى ربكم ولعلهم يتقون رابعا رجاء انتفاعنا نحن كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رجاء انتفاعنا وأيضا رجاء انتفاعهم كما قال الواعظون من بني إسرائيل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون طب هنا قد يسأل سائل فيقول ما الفائدة المرجوة من إعلام رب العالمين سبحانه وتعالى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الفيدة التي ستعود على رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الآية لماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال العلماء الفائدة المرجوة من هذه الآية هي جلب الراحة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلب الراحة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات ولا يحزن حزنا شديدا بسبب استمرار هؤلاء في كفرهم وعنادهم كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات انت بتقطع نفسك عشانين يا محمد عليه الصلاة والسلام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قال تعالى ايضا له صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وايضا قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ومن كفر فلا يحزنك كفره وانما عليه الصلاة والسلام عليه أن يؤدي ما عليه من البلاغ ويكل ما وراء ذلك إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين وليس معنى ذلك أن الشخص يقصر في الدعوة إلى الله عز وجل بل عليه أن يبذل قصار جهده في ذلك كما قال نوح عليه السلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم مع أنهم ما جعلوا إلا رؤوس الأصابع ولكن كناية عن ماذا؟ عن الإعراض كأنهم جعلوا كل الأصابع في الآذان وهم ما وضعوا إلا رؤوس الأصابع جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا وجوههم حتى لا يروا نوح عليه السلام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 إزاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم لا تحزن على كفر هؤلاء كيف لا يحزن المسلم على كفر الكافر ونفس المؤمن جبلت على حب الخير للعباد فلا يسمع المؤمن بكافر يسلم إلا وفرح لذلك ولا يسمع عن مسلم ارتد إلى الكف إلا وحزن لذلك فكيف يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تحزن عليهم قال العلماء نعم إن المسلم يحزن لكفر الكافر ويفرح لإسلام الكافر لكن معنى الآية ولا تحزن عليهم يعني ينهى ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الحزن الشديد الذي يذهب بالنفس حسرات هذا الحزن الشديد الذي يقطع النفس ويهلك النفس كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لماذا تتحسر على كفر هؤلاء أنت فعلت ما عليك إن عليك إلا البلاغ قال تعالى أيضا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يبقى معنى الحزن ولا تحزن عليهم يعني لا تحزن حزنا شديدا تقطع نفسك من أجل كفرهم وعدم إيمانهم بالله لا يجب عليك ذلك ما عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ابقى معنى الآية إن الكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة في اللوح المحفوظ هؤلاء يستوي ويتعادل عندهم الإنذار من عدمه هؤلاء لا ينتفعون بالإنذار ولا بغير إنذار كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ثم يبين الله تعالى أيضا صفات هؤلاء فيقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، والوقف هنا طبعا معنى ختم أي غطى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الوقف هنا وقف تام ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تقف. ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة وهذا وقف تام أيضا لماذا قلنا نقف على قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لماذا نقف على سمعهم قال العلماء الجملة هنا تامة فيكون الختم على القلوب وعلى الأسماع وتكون الغشاوة على الأبصار كما قال الله تعالى أثر أيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة يبقى الختم يكون على ماذا على القلب والسمع أما الغشاوة تكون على البصر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فدلت الآية الكريمة على أن الختم يكون على السمع والقلب والغشاوة تكون على البصر وقد قال الله تعالى فإن الله يختم على قلبك فالختم هنا على القلب كذلك كما بين الله في هذه الآية في سورة الشورى طيب البصر يكون عليه غشاوة كما قال تعالى وعلى أبصارهم إيه غشاوة هل يطبع على البصر أيضا كما طبع على القلب والسمع؟ هل يطبعوا على البصر الجواب نعم يطبع عليه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون كما في سورة النح إبقى معنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أي طبع الله طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على بصرهم غشاوة طبعا في هذه الآية رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يختار لنفسه ما يشاء ولا تدخل لرب العالمين سبحانه وتعالى في أفعال العباد فالله يرد عليهم في هذه الآية ختم الله من الذي ختم؟ الله سبحانه وتعالى ففي هذه الآية رد على هؤلاء فالذي ختم على قلوب الذين كفروا هو الله فالقدري الذين يزعمون خلاف ذلك ويقولون إن العبد يختار لنفسه ما يشاء ولا تدخل للرب سبحانه وتعالى في أفعالهم فالله جل وعلا يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوا طب قد يسأل سائل فيقول لماذا أفرد السمع وجمع البصر وأيضا لماذا قدم السمع على البصر قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إيه غشاوة لماذا أفرد السمع قال على سمعهم وفي الأبصار قال إيه وعلى أبصارهم وقدم السمع على البصر لماذا قال العلماء قدم السمع على البصر وأفرد السمع وجمع البصر لفضل السمع على البصر لفضل السمع على البصر قالوا فالرجل يسمع من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته وفي النور يسمع وفي الظلمة يسمع أما البصر فليس كذلك فلهذا أفرد وقدم على السمع كما قال الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأيضا قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في كل آيات القرآن يقدم الله السمع على البصر و. أفرد الله تعالى السمع وجمع البصر قال العلماء لفضل السمع على البصر يقول الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله تعالى في تفسيره يقول ذكر لي بعض الأطباء أن كل الحبال التي توصل إلى الأعضاء المزدوجة على خطين ذكر لي بعض الأطباء هذا كلام الشيخ مصفى حفظ الله يقول إن كل الحبال التي توصل إلى الأعضاء المزدوجة على خطين فالبصر يأتيه خطان أم الثمع فهو خط واحد إذا قطع فقد الشخص السمع بأذنيه معا فلا يوجد رجل أصم بأذن ويسمع بأخرى إلا إذا كان ذلك شيئا خارجيا ولد بذلك مثلا أما العمى فليس كذلك هذه أيضا قول الأطباء في إفراد السمع وجمع البصر هذا قول للأطباء يقول الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة طب ما هو سبب الختم ما هو سبب الطبع على قلوب الكافرين لماذا قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة لماذا هذا الختم قال العلماء سبب ذلك الكفر والمعاصي واستحباب الدنيا على الآخرة كما قال جل وعلا بل طبع الله عليها ب بكفرهم يعني ب بسبب كفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلة قال تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وَأَنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وكما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمناء إذا أذنباء نكتة في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقى قلبه، يعني نزعت هذه الإيه؟ النكتة السوداء، وإن زاد زادت، يعني مما هيعود للمعصية ويتمادى، فتبقى نكتة سوداء جنب نكتة سوداء جنب نكتة سوداء لحد ما إيه؟ ما يعمل القلب نسأل الله العافية وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه الغيم اللي هو ربنا ذكر في الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كما قال الحسن الران الذنب على الذنب على الذنب حتى يعمل القلب خلاص ألف المعصية بقى في إلف العادة زي واحد مسافر مثلا من مصر لأمريكا أول مسافر هو ملتزم أول مراحل دولة من دول أوروبا كأمريكا مثلا ورأى التبرج والسفور في البداية بيغض بصره استغفر الله شوية بشوية إي يعني خلاص إلف العادة ألف هذه العادة تعود على النظر إلى الحرام وحدة بوحدة لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا الحصيرة دي مكونة من ايه اعواد عود جنب عود جنب عود الفتن كذلك تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت في قلبه نكتة سوداء شاف امرأة متبرجة وتمادى في النظر اليها وفي النظر الى الحرام تمادى في فعل الفاحشة في الوقوع في الحرام نكت في قلبي نكتة سوداء يقول عليه الصلاة والسلام وأي قلب أنكرها أما شاف المرأة المتبرجة غض بصره وقال أستغفر الله بعد أول نظرة ما نظر الثانية وما تمادى في النظر إلى الحرام بل قال استغفر الله فلما أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفة الصفة زي الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء يعني صافي مش معلق في ذنوب ولا معاصي والآخر أسود مربدا سواد خالط البياض بياض القلب بألنئ رمادي أسود مربدة كالكوز مجخية زي الكوز الإيه المنكوس قلب منكوس نسأل الله العافية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا يبقى سبب الختم على قلوب الكافرين ماذا المعاصي الذنوب الكفر بالله استحباب الدنيا على الآخرة فلا بد وأن نصطلح إلى الله عز وجل أن نعود إليه سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وبالاخص ونحن على عتبة هذا الشهر الكريم العظيم شهر رمضان كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله جل وعلا ستة أشهر قبل رمضان أي يبلغهم الله هذا الشهر ونحن لا ندري والله هل سيبلغنا الله رمضان هذا الذي على الأبواب أم لا لا ندري فهناك من إخواننا وأحبابنا وخلاننا مات في آخر يوم من شعبان في العام الماضي وما بلغهم الله يوما واحدا من رمضان أسأل الله أن يبلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة إنه ولي ذلك والقادر عليه أختم بقول القرطبي رحمه الله تعالى لما ذكر أوصاف القلوب أهل المعاني وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف ركز معايا بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار إبقى ربنا وصف قلوب الكافرين بعشرة أوصاف في القرآن الإنكار قال تعالى قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أيضا قال تعالى في الحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية قال تعالى في الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون في القساوة قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وقال في الموت أو من كان ميتا فأحييناه وقال تعالى وإنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله وقال تعالى في الرين وقلنا الران أو الرين هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال في المرض في قلوبهم مرض وقال في الضيق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال في الختم ختم الله على قلوبهم ختم الله أي طبع الله على قلوبهم وعلى ثمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الغشاوة غطاء على العين يمنعها من الرؤية وعلى أبصارهم غشاوة الغشاوة غطاء على العين يمنعها من رؤية الحق قال تعالى ولهم عذاب عظيم نسأل الله العافية من عذاب الله وأسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة طبعا من صور العذاب أعاذنا الله وإياكم من الضرب بالصياط والحرق بالنار والقطع بالحديد إلى غير ذلك مما يؤلم الإنسان كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والعذاب مشق من الحبس والمنع فصور العذاب صور كثيرة كما قلنا كالحرق بالنار كالضرب بالسياط، إلى غير ذلك يقول تعالى ولهم عذاب عظيم أي ولهم عذاب فظيع مؤلم فأسأل الله جل وعلا أن ينجينا جميعا من نار جهنم وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة اللهم استغنا ولا تفضحنا اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم بلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة اللهم بلغنا رمضان هذا العام وأعوام عديدة اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على طاعتك في هذه الأيام اللهم تقبل منا صالح الأعمال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته